وسهم وما يشعرون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 ويؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون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 فَلَمَّا أَظَلَّ أَتْمَاهُ لَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ الَّذَا يُبَصِّرُونَ صُمُّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرد يجعلون اصابعهم في اذانهم يجعلون في من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كلما الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا وَإِذَا شاء الله قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 قالوا هذا الذي رزقنا من قبل به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرات وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها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 بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ان يوصل ويفسدون في الأرض اولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم, يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون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 قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال فَقَالَ بِأَنِّي بِأَسْمَاءِهَا أُلَائِكُنَّ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 إبليس أبا، إلا إبليس أبا، واستكبر وكان من الكافرين، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وكل منها رغدا حيث شئت وكل منها رغدا حيث شئت ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فأزل لهم الشيطان عنها، فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا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 And on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 أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتنون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين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 لا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون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 وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة، ثم اتخذتم العجل من بعده وأتم ظالمون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 فتاب عليكم إن هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصائقة وأأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى السلوان عليكم كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمنا ولكن كانوا عفسهم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هذه الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رغدا وَادْخُلُوا الْبَابَ سجدا وَقُولُوا حِطَّةٌ نغفر لَكُمْ خَطَايَاكُمْ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء على الذين ظلموا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس ما شربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لنصبر لن على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تابت الأرض من بق لها مما تنبت الأرض من بقلها وفومها وعدسها وبصلها. قال بدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير إهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليه مذلة والمسكنة وباء بغضب من الله وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبئين بغير الحقة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 وَإِذْ أَخَذْنَا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه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 وَإِذْ قال موسى لقومه إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أَعُوذُ بالله أن أَكُونَ من الجاهلين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوال بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون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 منها لَمَا من وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون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 أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عهد عهدا نبذه فريق منهم أو كلما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 أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سوائل السبيل والتكثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عذاب أفسهم من عذاب من بعد ما تبين له الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره ان الله على كل شيء قدير واقيموا الصلاة واتوا الزكاه وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله إنا الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم قل هات برهانكم إن كنتم صادقين بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فله أجره عند ربه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 الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وَتَجْزِي يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا يُنْقَذَنَّ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ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 تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم تلك أمة قد خلت لها مَا, كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.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 لفضيله الدكتور قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك ولي أنك قبلة ترضاه، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب لا أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عن ما يعملون، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب لآية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض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 في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأكس والثمرات وبشر الصابرين, وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم نصيبة قالوا قالوا إن لله وإن اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون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 يلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولائك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار لايك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون والهكم الههم واحدا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 كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، كذلك يريهم الله حسرات عليهم، وما هم بخارجين من النار. يا أيها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 آثمع عليه ان الله غفور رحيم ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار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 الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره والعذاب بالمغفره فما اصبرهم على النار وقروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار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 جَنَفًا او اِثْمًا فاصْلَح بَيْنَهُمْ فَلَا اسْمَع عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا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 وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فما تطوع خيرا فهو خير الله وتصوم خير لكم إنكم تعلمون شهر رمضان الذي أزيل فيه القرآن شهر رمضان الذي أزيل فيه القرآن هدى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 عبادي عني فإنني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وإذا سالك عبادي عني فإنني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.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 إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم لتأكلوا فريقا من الناس تعلمون يسالونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج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 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَسَوْفَ يُجْزَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ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 فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء وإلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم ما يأتكم مثل الذين خلو من قدركم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم ما يأتكم مثل الذين خلو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 الله الا ان نصر الله قريب الا ان نصر الله قريب الا ان نصر الله قريب يسالونك ماذا ين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 أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والمسير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينافقون ماذا قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة وَيَسْأَلُونَكَ عن اليتامى قل إِصْلَاحٌ لهم خير وإنا تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم إِنَّ الله عزيز حكيم ولا تكح المشركات حتى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ أمة من مشركة ولو ولا حتى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 يَسْأَلُونَكَ عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقرضوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أَمَرَكُمُ الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرث لكم فأتوحرثكم أن شئتم وقدموا لأفسكم واتقوا, واتقوا الله واعلموا أنكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر الله المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله الله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أي ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يقلون من نساءهم تربص أربعة أشهر فإذا فاو فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم والله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 ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ومتاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أي يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة نكاح وأن تعفو أقرب, أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الأصفا وقوموا لله طالتين فإن خفتم فرجالا أو ركبا فإذا أميأت فذكر الله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 فسنا في ضعفه له ضعف كثيرة والله يقبض ويبسط والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. أَلَمْ تر إِلَى الملأ من بني إِسْرَائِيلَ من بعد موسى إِذْ قالوا لنبي اللهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أَلَّا تُقَاتِلُوا قالوا وما لنا أَلَّا نقاتل في سبيل الله وقد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 له والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن أتمل كه أي أتيكم التابوت فيه سكينة من ربك وبقية, وبقية مما ترك آل موسى وآلها رون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 قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاق الله كم من فئه قليله وقال الذين يظنون انهم ملاق الله كم من فئه قليله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم فهزموهم باذن الله وقتلذا وَجَعَلُوا لَهُ تَأْثِيمًا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ الأرض بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فاضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وَأَيَّدْنَاهُ بروح القدس ولو شاء الله مَا الذين من بعدهم بَعْدِهِمْ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 رزقناكم من قبل أي يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيئ فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا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 وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يقده حفظهما، وهو العلي العظيم.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 قال لبث يوما أو بعض يوم قال بل لبث مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك يجعلك آية للناس فانظر إلى العظام كيف نشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له فلما تبين له قال أعلم ان الله على كل شيء قدير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 مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، مثل, في سبيل الله مثل في سبيل الله كمثل حبة. كمثل حبة إن أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء ولا ناث لهم اجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك معروف ومغفرة خير من صدقتي يتبعها أذان والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنى والأذان كالذي ينفق له الناس كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر.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 وَمَن نَّغْفِرُ لَهُ مِن فَضْلِنَا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يذكر إلا أولو الْأَلْبَابِ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعماه ماهي وإن تخفوها وتغتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئ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 بالفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء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 واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله واتقوا ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت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 وَاللَّيْكَتَبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْنِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَيْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَاللَّيْكَتَبَ وَالْيُمْلِي لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَاللَّيْتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْءٌ فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل له فليملل, فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم واستشهدوا من رجالكم فإن لم يقونا رجلين فرجل مِمَّنْ ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا وهذا اذا ما دعوا ولا تسامون ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله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 واتقوا الله ويعلّمكم الله، الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. وإذا كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرها نم فإن أمن بعضك بعضاً فليؤدي الذيء من أمانته وليتق الله ربّه ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وَإِن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله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 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن سنا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرك ما حملته على الذين من قبلنا ربنا